أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعية الأسبوعية لإمام علي كرم الله وشه رضي الله تعالى عنه دعاء يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر أهل الكبرياء والعظمة ومنتهى الجباروت والعزة وذلي في الرحمتي وملك الدنيا والاخره رب الأرباب ومسبب الاسباب وإله الاه الالهه وجبار الجبابره مبدي الخفيات معلن السرائر المكتوبات عظيم الملكوت شديد الجبروت لطيف بما يشاء الله أكبر قبل كل شيء، وآخره، لا إله إلا هو، خشعت له القلوب لا يقضي في الأمور سواه ولا يدبر مقادرها غيره، ولا يتم شيء دونه، القادر الحليم اللطيف الكريم، سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه، وأشد جبروته،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 أول كل شيء وآخره وخالق الخلق ورازقه فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنهة مثنا وثلاث وربع وأنت على كل شيء قدير صل على محمد وآل محمد اللهم إني أدعوك وأعوذ بك من الفقر وتشتت الأمر وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَتُلَقَائِكَ مِنَ النَّارِ دُعَاءِ يَوْمِ الْأَحَدِ بسم الله الرحمن الرحيم سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ لَحَمْدُ قَدْرَ عَظَمَتِكَ وَسَعَةَ عِلْمِكَ وَمُنتَهَى قُدُرَتِكَ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 سبحان الذي في الأرض سبيله اللهم لا تشمت بي الأعداء ولا تمكنهم مني وأقبض أيديهم عني وأخفض على اللهم إني ظلمت كثيرا من عبادك فعويهم عني المظالمة برحمتك وغفر لي إنك أنت الرحيم دعاء يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي افتخر بعلوه وعلى بفخره وأعبر بقوته وعلم السر والعلانيات ربنا لك الحمد والبقاء والعظمة والكبرياء بديع السماوات والأرض البطش الشديد والقوة المتين رب الأرباب ومالك الرقاب لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم اقبض عني الخونة ومكر الماكرين وجور الجائرين فإني أصبحت متحرزا بك لا أملك ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أجد يا فارج الهموم يا كاشف الغموم ويا مجيب دعوة المظلوم لا تعذبني بكثرات ذنوبه فاغفر لي وارحمني إن تعذبني فبذنبي وإن تغفر لي فإنك أنت العزيز الحكيم دعائي يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيرًا لا ينبغي لغير كرم وجهه وعز جلاله خلق الخلق بقدرته واستبعد الأرباب بعزته فخطعت الألسن بمحامده وخشعت الأصوات وعانت الوجوه لهيبته اللهم إنك تعالى مهم الأنفس والسرائر ومخيبات القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور فنجني من كل كرب أنت غياث كل مكروه وأكشف عن الطرور فقد وسعتها كل شيء رحمة وعلمها برحمتك يا رعمر الراعين وصلواته على نبيه محمد وآلِه أجمعين دعاء يوم الأربعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا الذي استوجب علينا أن نحمده فنشكره ونعبده حمدا دائما ناميا لا ينقاط أوله ولا يفنى آخره حمدا كثيرا كما هو أهله اللهم استر عني العورات وصرف عني المكروهات وفرج عني المكروبات برحمتك يا رحم الراهمين وَصَلَّى اللَّهُ وَلَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ دعاء يوم الخميس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لك العمد كله ولك الملك كله وبيدك الغير كله وإليك يرجع الأمر كله وعلى نيته وسره وأنت الشان كله سبحان بالملك الملك والملكوت سبحان بالملك الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الملك العليم سبحان الله الواحد العظيم تبارك الله وأحسن الخالقين اللهم من عوذ بك من الكفر بعد الإيمان ومن الطلالة بعد الهدى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 وأنت العزيز الحكيم سبحانك تبارك وتعاليت عما يقول الظالمون من كبيرا والحمد لله عمدا كفيرا برحمتك يا رحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين